باب ملهاء فيه أصلية والماء إن جمعته مياهه، وقل إذا قللته أمواه وشفة وجمعها شفاه وإن جمعت الشات قل شياه وعظه وجمعها عظاه لشجر ولست والأستاه وأنشدوا في قولهم مهاه من مه أي صفا ومن سواه ليس لعيشنا مهاه ساري وليست الدنيا لنا بداري أي ما له حسن ولا بهاء في كل ذا صحيحة ذلهاء ذلك بيت قاله عمران أخو سدوس أبوه حطان